ولقد رأيتم بأسنا في داركم من قبل تشهد فِرْقَةٌ ومطار ولقد رَأَيْنَا كيف أن جنودكم إذ ما تقحم جيشنا فرار إِنَّا عقرنا خَيْلَنَا وغمادنا قد كُسِرَتْ وتجرد البتار لا لن السَّيْفُ السيف في أجفاله حَتَّى حتى مِنَ من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 كما بالكتاب الدار السيف أصدق أيها الكفار سنجيبكم ولتنشر الأخبار أنا نعاديكم لأجل عقيدة ولكي تحكم بالكتاب الدار